قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقفائها وفومها وعدسها ووصلها الذي هو عدنا الذي هو خير لكم السكن لكم ويقترون النبيين بغير الحق ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون